أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خيرتهم يقنون أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفلحون.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 ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ لما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم As the people believed, they said, I believe, as the people believed, they believed, they believed,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 ما اضاء اتم حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكمن عمي فهم لا يرجعون او كصيب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 والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون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 إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مِن ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض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 ثم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة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 ولكنهم يجب ان يكونوا افضل من اجل ان يكونوا افضل من اجل ان يكونوا افضل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 إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتين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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أنف بعهدكم وإيايا فارهبون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 أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون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 وإذ قلنا هذه الْقَرْيَةَ هذه مِنْهَا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ, وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فَجَاءَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنَ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبُّكَ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 نصارى والصابين منامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركموا أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا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 قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ